قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب, فهب لي من لدنك وليا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 فَختْتَلَ فَ الأحزابُ مِن بَيْنِهِم فَويل للَّذينَ كَفَرُ مِم مجهَد يَوْمِ النَّظِييم أَسِع بِهِم وَأَبِصِ ييَوْومَ يأتُناَا لكن الظَّالمونُونَ اليَوومَ فِي ظَلَالِ مُب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 وَلَدَيْنَا هُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَا هُنَاجِيًا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وَلَمْ ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم